بسم الله الرحمن الرحيم. الأَتى عَلَى الْإِنسَانِ حِيرٌ مِنَ الْدَهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَذْكُورٌ إِن Taklah kau nana insan min mutafat amshaj, nafzalih, fajal lahuh sambil baciirah. Inna Ma sha'irah, inna kafura. Inna agtadna lil kafirin sallasi la الأبرار يشربون من كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان الشر مستطيرا ويطعبون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا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 فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّا لَكَ الْيَوْمَ وَلَقَاهُمْ نَقْرَتَهُ وَشُرَّا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةَ وَحَلِيرَةَ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ونازم هريرا ودانية عليهم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 ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً قيناً فيها تسمى سلسبيلاً ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حشبتهم لؤلؤا منسورا وإذا رأيت ذا وملكاً كبيراً عليهم ثياب سندس خبر وإن استبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراباً طهوراً. أُمَّ جَزَاءٍ أَوْ كَانَ سَحْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح أو ليلة طويلة، إن هؤلاء يحبون العاجنة ويذلون وراءهم يوم سقينا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى رب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 في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما